وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاتلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعبدين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ تُجَدَّلُ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَقافُونَ رَبَِّّ فَوْتِهِم وَيَفعلونَ مَا يُؤمَود وَقَالَ اللهَّهُ لَا تَفتَخِدُ إِلَ نَمِثْ نَيْلِ إ مَاهُو إِلَهُ وَاحِدُون فَإَِّ يَفَرهَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَتَغَيْرُ اللَّهَ تَسْتَغُونَ وَمَاذَا فِئَمٍ مِنْ نَّتٍ فَإِنَّ اللَّهَ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ مَا إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ